ومنهم الذين يوذون النبي ويقولون هو أذن قلوا اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منك والذين يوذون رسول الله لهم عذاب نليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذر الله ورسوله فأن له نار جاءً مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما کنا نقوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان يُعف عن طال إِ كُمْ تُعَدَّبِقَا إِذَةُ بِأَدَّْم كَوا مجرْدِمينمُنَافِقُونَ وَمُنَافِ قَاتُ بَعْضُهُم مِن دَعغيا مُونَ بِالمُون كَريِ وَيَََّوونَ عَن المَعْرُوفِ وَيَقُ بقونَ أَذِيَهُم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعلهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فَسَتَمَتَّعُ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَبِذِكْرٍ بِخَلْقِهِمْ وَخُشَّتُمْ كَالَّذِي خَافَ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الخاسرون. فلم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاذ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموت فكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا فُتَهُمْ يَظلِمون وَلْمُ مِنونَ وَلْمُ مِن تُ بَعُوب أَوْلَاقُ بَعْض يا مُرونَ بالِالمَعوكِ وَيَنهَونَ مِنبُ كَِ وَيُقمونَقَاتَ وَيوتُونَ الزَّكاتَ وَيوقعونَ اللهه أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهأ أو خالدين فيها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 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن نَّغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا لي من في الدنيا ولا آخرة وما لهم في الأرض من